وانتهت بيوم الجمعة وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين ثم على وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق به سبحانه يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وبدر وغيرهما وما يخرج منها من نبات ومعادن وغيرهما وما ينزل من السماء من المطر والوحي وغيرهما وما يعرج فيها من الملائكه ومن اعمال العباد وارواحهم وهو معكم اينما كنتم ايها الناس بعلمه لا يخفى عليه منكم شيء والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه من اعمالكم شيء وسيجازيكم عليها له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعونهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشركم اليوم جنات، بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.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 ويقال للمنافقين استهزاء بهم ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورا تستنيرون به فضرب بينهم بسور لذلك السور باب باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمه وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور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 حتى جاءكم الموت وأنتم على ذلك وغركم بالله الشيطان فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فاليوم لا تؤخذ منكم أيها المنافقون فدية من عذاب الله ولا تؤخذ فدية من الذين كفروا بالله علنا ومصيركم ومصير الكافرين النار هي أولى بكم وأنتم أولى بها وبئس المصير أَلَمْ يَأْنِ للذين آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكتاب؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يحل للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئن لذكر الله سبحانه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 الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته رجاء أن تعقلوها فتعلموا أن الذي احيا الأرض بعد موتها قادر على بعثكم بعد موتكم وقادر على جعل قلوبكم لينه بعد قسوتها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 يضاعف لهم ثواب أعمالهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ولهم مع ذلك ثواب كريم عند الله وهو الجنة والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون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 اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهم السلام وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتب المنزله فمن ذريتهما مهتد إلى الصراط المستقيم موفق وكثير منهم خارجون عن طاعة الله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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم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 ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها ولا يؤاخذكم بها والله سبحانه غفور لعباده رحيم بهم لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقد بينا لكم فضلنا العظيم بما أعددناه لكم أيها المؤمنون من الثواب المضاعف ليعلم أهل الكتاب السابقون من يهود ونصارى